109. ثم يعرج إليه في يوم كان مقدر ألف سنة مما تعدون 110. ذلك العالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم 111. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من مطمين 112. ثم خَلَقْنَاهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ رُوحَهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا غُلِّلْنَا فِي الْأَرْضِ أئنا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هم فإِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ الَّذِي يُؤْكِلُكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَمْ تَرَ إِلَّا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا رَبَّنَا أَدْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ إِنَّا مُقْتَلُونَ ولو شئنا لاتينا كل نفس مداها ولو شئنا لاتينا كل نفس مداها ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فوق 126. وذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون 127. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا, خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم 114. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 115. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون 116. 119. كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسترون 110. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأواة نزلا بما كانوا يعملون 111. وأما الذين فسقوا فمأواهم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 ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمامهم ولا هم منظرون فأعرض عنهم